هُنَفَاءَ لِلَّهِ وَيْرًا مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الريح في مكان سحيق